جاعت عيوني شوفتك يا عنيداه ما ترحى من اللي بلات المجاعة غبتي وسميتك قريباه بعيداه والعيدة يا غايبه والليل اشتاقت يدها يدي ضعيفه ما تقوي صراعه اسهار وسامر كل نجمة فريده والعي اسهر وسامر كل نجمة فريدة والننت قالت لي هذه القطاع مدري غيابك ويش باقي مزيده صدلت يا عيبرا تدرين وش في غيبتك مستبيده